تولى يرصد تقارب صد الحلق ان الله الحمد لله رضي العالمين الرحمن الرحيم مالكيه الدين إياه نحبد وإياه نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الله والمين ألف رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر ما أتاهم من من قبلك لعلهم, لعلهم يهزدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش مَا لَهُمْ مِنْ جُنُودٍ وَلَا شَفِيعَ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ يُدْفَرُ الْأَمْرُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ذلك عالب الغيب والشهادة العزيز الرحيم <تصفيق> الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقا إنسان مطمين ثم جعل نسله من سلالة ماء مدين ثم سواه ونفخ فيه من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 وَلَوْ تَرَاهُمُ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا رَبَّنَا أَضْلَلْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَثَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ نُجَامًا وَلَكِنْ حَقًّا قَوْلُهُ وقال قول مني لألأن من الهنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنا لا يغني عن آياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا خروا سجدا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله اكبر الله اكبر كان كان يغضهم عن المضاجع يدعون ربهم خفقه وطمعا ومن يرزقنا غني ينفقون فلا تعلم نفس واخفى لهم قرة اعين جزاء فَمَنْ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كان كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ نزلا, نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ لَمَّا كَانُوا قُل لَّمَّا أَرَجُوا أَن يَخْرُجُونَ أَأَعِيدُ فِيهَا وَفِي لَهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابًا نَّارًا الَّذِي كُنتُمْ تَكْذِبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ أَدْنَىٰ مِنَ الْعَذَابِ أَكْبَرُ عِندَهُمْ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 إن يهدون بأمرنا لن يصبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفطل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلتنا من قبل من القرون يمشون في مساجين إن في ذلك لآيات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 قل يوم الفش لا ينفع الذين كفروا إلا لهم ولا هم ينظرون فأحرص عنهم وانتظر إنهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الشبين إياك نعبد وإياك نستعين ادنا الصراط المستقين صراط الذين ألعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله حتى على الإنسان شير من الزهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاه نبتليه فجعلناه سميعا مصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعسدناه السبيل كافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كعس كان مزاجها كاثورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تكفيرا يوفون بالنذر ويخاطون يوما كان شره مستطيرا ويطعنون الطعام على حبه يسكينا ويثيمون اسيرا انما نطعنكم لوجه الله انما نطعنكم لوجه الله لا نريدكم جزاء ولا شكورا ان وَلَقَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمَا عَبُوتًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ لِهُمْ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِهَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَنْهَرِيرًا وجارية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تدليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدرواها تقديرا ويفقون فيها كعسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها ستماسا سبيلا ويطوب عليهم دام مخلدون إذا رأيته حذبته نغلؤا منتورا وإذا رأيت سن ورأيت نعيما يرى عاليا انياب تندس عاليا انياب تندس الخضر من فضه وثقال ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاءا وان كان مشكورا عَلَيْكَ الْقُرْآنُ فِيهِ تَصْبِرُ حَتَّى رَضِيتَ رَبُّكَ وَلَا تُطِعْ مُوسَىٰ فَاسِمًا ذَا كُفُورٍ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ مُكَرَّرًا وَأَصِلَا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ ذَٰلِكَ أَنَا يُحِبُّونَ حُنقْنَا قَنَاهُنَا وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا فَجَعَلْنَا أَن تَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أن يشاء وكان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما that <laughs>